ربنا ط م س على أ م و ا ل ه م واشكد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد أ ج ي ب ت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا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 إلا الذي آ م ن ن ت به ب و إ س ر ا ئ ي ل و أ ن النابلسي ل ن للعلوم و ننجيك ن ن ا ل ا س ل ا م ي ن ل ف آ ي ل الدكتور م ح م ا ت ب ل ن ا ب ل س ي